Bismillahirrahmanirrahim Arrahmanu 'allama'l-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu'l-bayan Ash-shamsu والقمر qamaru bihusban wan-necmu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 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ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 فإذا شَقَّتِ السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطغ مثلهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان